وهو القاهر فوق عباده ويُرسل عليكم حفظة ويُرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفّت رسولنا وهم لا يفرقون